إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو رفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة